يصلح لكم أعمالكم اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم زنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وإن شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد فاخوتي في الله والذي فلق الحبه وبرأ النسمه اني احبكم في الله وأسأل الله جل جلاله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 والآن نحتاج إلى إجابته لقد مر بمصرنا العزيزة في الأيام السابقة أحداث غيرت القلوب وشغلت العقول وألهت الناس وصارت متابعة الأخبار أشد خطورة عند الناس من متابعة الصلوات لقد كانت وما زالت فتنة عظيمة، أسأل الله جل جلاله أن ينجينا منها. اللهم اكشف الغمه عن جميع الأمة. اللهم ارفع البلاء عن هذا، عن هذه البلاد. اللهم إنا نسألك أن تقيض لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيه أهل طاعتك، ويزل فيه أهل معصيتك، ويعمل ويحكم فيه بالكتاب والسنة آمين. إخوتي في الله. إننا نريد أن نطوي الصفحة وأن نقبل على الله وإذا أردنا تغييراً يليق بنا كمسلمين إذا أردنا التغيير المنشود المأمول الذي نحلم به جميعا. إلى الحيش في أمان والعيش في رخاء، رفع الظلم والتخلص من الظالمين فان السبيل الان ليتم هذا الخير بالتوجه الى الله بصدق التوجه الى الله الذي بيده مقاليد كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه اننا بحاجه اخوتاه ان نخطو خطوه للامام ان تتعلق قلوبنا بالله وان نتوجه الى الله بالدعاء وأن نخلص ونصدق فيكون لنا دور حقيقي في هذا التغيير أن الله جل جلاله ينزل على بلادنا بركة من عنده اللهم اغمرنا برحماتك وعفوك يا رب إخوتي كثر الكلام في هذه الأيام عن كلمة واحدة اسمها الدستور هل تعرف ما معنى كلمة الدستور صار أكثر المصريين في الأيام السابقة محللين سياسيين الكل يحلل والكل يتوقع والكل يقرر والكل يفكر هل تعرف ما معنى كلمة الدستور وما أصلها وما معناها هذه الكلمة لن أخوض في سبيل ذلك فالخطبة وقتها ضيق ولكن أقول أن معناها القانون الأساسي وهي فارسيه معربة لكن هل للمسلمين دستور غير القرآن هذا هو الكلام إخوتي إن الله جل جلاله حين خلق الخلق تعالوا لننظر إلى نظرة الإسلام للدساتير الحديثه لما خلق الله الخلق خلق الله آدم في الجنة اللهم ارزقنا الجنة لما خلق الله آدم في الجنة وابتلاه وامتحنه بفتنة إبليس ثم اهبطا الى الارض قال الله فاما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحسره يوم القيامه أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى إذن لما أنزل الله آدم عليه السلام قال انزل وسيأتيك مني هدى هدى دلالة هدى طريق للمعيشة هدى بالمعنى العصري دستور تمشي عليه لتسعد فاما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى اسمع قال الله كان الناس امه واحده فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه هذا هو الدستور القران قال الله جل جلاله مخاطبا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ان انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله دستورنا الحقيقي القرآن إننا مع التنازلات والتنزلات الطويلة الكثيرة على مدار كل العقود الماضية وصلنا لدرجة أن ندافع عن مادة في الدستور وسندافع ونفديها بأرواحنا ودمائنا وما نملك نعم بقية باقية ولكن ينبغي أن الا نتلهى بذلك هل تذكرون قصه ذكرتها منذ عشرين سنة على منبر الجمعية الشرعية في المعتمدية لا تذكرون لعلكم ذلك أو لم يكن أكثركم حاضرا وقتها أن رجلا قطعت عليه الطريق عصابة فقالوا اعطونا مالك فاعطاهم ماله قالوا أعطنا ملابسك فأعطاهم ملابسه قالوا نقتلك قال ولما أنا مستسلم ولم أعارض قالوا لابد أن نقتلك فقام جماعة منهم وقالوا دعوا الرجل فإنه مستسلم قالوا إذن نحاكمه فحاكموه وقام رجل من النصابين محام من قطاع الطرق محام يحامي عن المسكين الذي يدعى متهما ونصبوا قاضيا من النصابين أيضا وبعد مداولات ومشاورات حكموا بأن يطلق سراحه عاريا بما لا يغطي عورته فصار يهتف يحيى العدل يحيى العدل يحيى العدل العدل بعد أن أخذوا ماله وأخذوا ملابسه وأخذوا كل شيء نعم إخوتي مننا في مثل هذا الحال صارت الحياة وكانت الأسمات المتواليه التي أزاح الله بسببها الظالمين الشاهد أيها الإخوة أننا لسنا بصدد الدفاع عن المادة الثانية فحسب إننا بصدد الدفاع عن الدين دستور الإسلام دستور الحياة هو القرآن وإن العالم أجمع بكل من فيه من مسلمين وغيرهم يشهد الله أن نشهد أن سعادتهم في دستور الإسلام في القرآن تعالوا لنلقي نظرة بعد أن عرفنا إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون إن رد الحكم إلى الله قال سبحانه والله يحكم لا معقب لحكمه قال الله أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا بعد ان عرفنا ان هذا الدستور هو الاصل الذي انزله الله ليسعد الناس فاذا تركوه عاش الضنك تعالوا لنلقي نظره سريعه على دستور الاسلام مثلا في الاقتصاد هل الإسلام يضمن اقتصادا؟ نعم نعم قال الله جل جلاله لأهل مكة لما كان اقتصاد أهل مكة يقوم على السياح كان اقتصاد أهل مكة يقوم على الحجاج والعمار من المشركين فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا حينها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان فأنزل الله جل جلاله حين خاف أهل مكة أن يضيع اقتصادهم من اين سيكون الدخل القومي لمكه وقد كانت تعتمد على الحجاج والعمار من المشركين قال الله وان خفتم عيله فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء الله هو الرزاق الله هو المسعر الحديث صحيح إن الذين يقولون أن ارتفاع الأسعار ظاهرة عالمية غلاء الأسعار ظاهرة عالمية والذي يحكم العالم كله هو الله فالذي يرخص الأسعار الله والذي يغلي الأسعار الله جل جلاله هذا اقتصاد المسلمين قال الله ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض قال الله ولو أنهم أقاموا التوراة والانجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم لو أقمنا ما أنزل الله لوجدنا أكلنا رزقنا سعة أرزاقنا تحت أقدامنا يقينا يقينا مشهودا في هذه الحياة الله جل جلاله قال وأن لو استقاموا على الطريقه لأسقيناهم ماء غدقا قال الله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 ويتواعد عليه بكل التجارب والنظريات الاقتصادية في العالم إن الأزمة الاقتصادية التي ضربت العالم في السنوات الماضية الكفار قبل المسلمين شهدوا أن الاقتصاد الإسلامي هو المخرج وهو الأمان قال الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله إخوتي إن الاقتصاد في الإسلام مرده أن نؤمن بالله وأن نتقي الله فيضع الله البركة في الرزق قال الله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ثم تعالوا لنلقي نظرة سريعة على دستور الإسلام في الأخلاق ودستور الإسلام في الأخلاق هو الأمان أن تعيش حياتك في أمان وأن تتعامل بأمان نظر سريعة على عناصر قليلة في دستور الأخلاق في الإسلام يقول الله خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله تلكم أصول الأخلاق خذ العفو البقيه والفاضله العفو البقيه والفضله خذ العفو من اخلاق الناس التسامح خذ العفو وامر بالعرف بالمعروف خذ العفو وامر بالعرف خذ العفو هذه اصولنا قال الله جل جلاله ولا تستوي الحسنه ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوه كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم أصول الأخلاق في الإسلام أصول عظيمة تعالوا إلى أصول علم الاجتماع في الإسلام العقد الاجتماعي للأمة كيف التعامل مع بعضنا البعض قال الله إنما المؤمنون إخوة إخوة الأمة كلها إخوة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى المؤمنين في تودهم وترحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا قال الله جل جلاله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 انظر إلى العقد الاجتماعي في الإسلام الذي يربط بين الناس أن بين كل مسلم وأخيه صلة حقيقية ووشيدة لا تنقطع هي الدين إذن ننتقل نقله لنقول دستور الإسلام في التعامل مع غير المسلمين لن تجد في دساتير العالم قط مثل اخلاق الاسلام ومثل اوامر الاسلام الله جل جلاله قال عن اهل الكتاب ليسوا سواء ليسوا سواء اصناف انواع من الخطا ان نعامل الجميع معامله واحده اخوتي يجب ان تعتقد ان الاسلام أن دستور الإسلام القران هو كلام الله أنزله الله العليم العلام القادر القدير الله جل جلاله الذي خلق سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فلذلك لما شرع الله الشرائع ووضع دستور الاسلام في القران فانه سبحانه وتعالى يضع بعلمي جل جلاله هذا الكون كله ملك الله والله يحكمه اذا اقمت حاكما يحكم بغير ما انزل الله فكانك جعلته شريكا مع الله كأنك جعلته مثل الله وقال الله جل جلاله افمن يخلق كمن لا يخلق سبحان الله العظيم لذلك تجد في هذا الدستور في القرآن كل مصالح العباد لأن الله العليم هو الذي يقول ولأن الله العليم يسرع لمصلحة الناس فما من قضاء يقضيه ولا قدر يقدره إلا لمصلحة البشر قال الله وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون في معاملة غير المسلمين فرق دستور الإسلام بين العدو الحربي أو بين الكافر الحربي وبين المعاهد الزمي وبين المستأمن أو المستأمن فرق فروق واضحة محددة لذلك نستطيع أن نقول أن سيوف الإسلام لها أخلاق ان رصاصه المسلمين التي تنطلق من مدفع او غيره لها اخلاق لا تخترق صدرا امنا لا تخترق صدرا امنا او مستامنا او معاهدا لها اخلاق لذلك قال الله جل جلاله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 نعامل غير المسلمين إذا لم يعلنوا عداوتهم ويعتدوا أما إذا اعتدوا فالله جل جلاله قال يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلط يختلف الأمر أما إذا عاشوا في أمان يطلبون الأمان فهم أسعد فئة في أحسن مكان بأمر الله وبدستور الإسلام وبأوامر الإسلام وبما أمر به الإسلام شرع شريعه أما إذا أردنا أن ننظر إلى دستور الإسلام في الدعوة إلى الله قال الله سبحانه ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن سبحان الملك قال الله لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى لم فصام لها والله سميع عليم هذه هي واضحة وصريحة قال الله وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر انا اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها لا إكراه في الدين الدعوة إلى الله على بصيرة قال الله قل هذه سبيلي ادعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ما أحلاه من دستور وما أعظمه من قانون قانون الإسلام كلام الله جل جلاله هو الأمان للصغير والكبير للغني والفقير للأمير والغفير الكل أمام هذا الإسلام سواء الكل يسري على رقابهم قول الله أما إذا شرع البشر فلأهواء البشر ولنفاق البشر ولرغبات البشر ولرضى البشر ولمصلحة البشر بشر معرض للنقص كل ابن آدم خطاء لذلك الرجوع إلى المصدر الرئيسي الأساسي الشريعة هو الأمان الأمان من هذا الخطأ في الدعوة إلى الله أن ينتشر الناس ليدعون إلى الله يأمرون بالمعروف بمعروف وينهون عن المنكر بغير منكر ويصبرون على الأذى قال الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين بلا كبر ولا عجب ولا غرور وقال إنني من المسلمين يدعو إلى الله وهو واحد منهم وهو واحد مثلهم ولذلك لما طبق المسلمون الأول دستور الإسلام القرآن قال ابو بكر اذا اعوججت فقوموني خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اعوججت فقوموني قال قام قائمهم وقال قائلهم والله لو اعوججت لقومناك بسيوفنا عمر بن الخطاب لما اقام دستور الاسلام قال لو عثرت بغله في العراق لسالني الله عنها لما لم تمهد لها الطريق يا عمر هكذا كانوا وبهذا قاموا لما اقاموا دستور الاسلام مهدوا الطريق للبخان ولم يمتهنوا كرامه الإسل... الانسان ولم يمتهنوا كرامه الانسان عاش هؤلاء اهل الكتاب في عز لم يشهدوه ابدا بعد ذلك في ظل أي نظام أيها الاخوه إن دستور القرآن يكفل للناس جميعا حياة كريمة نعم الناس درجات ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات قال الله سبحانه وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم فثم تفرق بين الفقير والغني بين العامل والأمير لكل مقام معلوم ولكن أمام دستور الإسلام في الحقوق والواجبات سواء سواسية شيء واحد لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى لذلك تعالوا لنلقي نظرة أيضا على دستور الإسلام في الاتباع من نتبع وكيف نسير كثيرا ما يتساءلون تريدون نظام إيران أم نظام كذا أم نظام كذا دعونا من كل الأنظمة المشاهدة إننا نريد الإسلام إننا نريد خلف محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا أحد غيره هكذا قرر الإسلام أن البشر الوحيد المتبوع في كل ما يقول ويأمر ويفعل هو رسول الله كل النماذج المطروحه مرفوضه الا خلف النبي محمد قال الله وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا خلف النبي محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال الله من يطع الرسول فقد اطاع الله قال الله واطيعوا الله واطيعوا الرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين خلف النبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه من يعش منكم بعدي فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدسة بدعة وكل ضلالة في النار لنا إننا أمة لها سلف إننا أمة لها أصول إننا أمة ممتدة السند بأورها ليست مقطوعة ولا زائلة إننا لسنا بحاجة لمن يفكر لنا اليوم مر الأمر كما هو على الأول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى على سنتي وسبعين فرقة وتفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي إخوتي جئنا الآن إلى جد الكلام هل أنت اليوم على ما كان عليه رسول الله يومها وأصحابه أنت باعتقادك وفكرك أنت بعبادتك وأعمالك أنت في بيتك وأهلك وأولادك أنت في مالك ورزقك وكسبك وإنفاقك أنت في تعاملاتك مع البشر القريب منهم والبعيد هل أنت على أخلاق محمد؟ هذه هي البداية الحقة سمعت خطاب بعضهم بالأمس يقول الحكومة مش تعمل كل حاجة وصدق إخوتي إن قانون التغيير الحقيقي إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم فإذا لم نغير ما بأنفسنا فلا تغيير مهما رأيت من شكليات التغيير سألوا واحد حطوا واحد سألوا سلة وحطوا سلة لا يغرنك التغيير الحقيقي أن تغير نحن من الداخل أن تتغير قلوبنا لتتجه إلى الله أن تتغير أعمالنا فنتوب إلى الله أن تتغير تصرفاتنا وأخلاقنا لتكون على ما يرضي الله اذا تغيرنا بهذه الطريقه فصرنا مسلمين حقا عدنا الى الهدف الهدف ان نكون على ما كان عليه النبي يومها صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال الا واحده ما انا عليه اليوم اليوم واصحابي يومها فقط يومها يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه ليسير ويسير الناس إننا بحاجة إلى هذا التغيير الحقيقي في فكرنا في قلوبنا في أعمالنا في بيوتنا في سوارعنا ليغير الله ما بنا إخوتي إن بلادنا حقيقة في مفترق طرق وهذه اللحظة الفارقة إما أن تذهب بنا إلى الجحيم جحيم الدنيا والآخرة وإما أن تذهب بنا إلى النعيم نعيم الدنيا والآخرة ولا سبيل اليوم في أيدي الكثيرين من امثالي وامثالكم لاختيار حقيقي إلا في ذات أنفسهم هذا الذي نستطيعه ونطيقه اليوم أن نغير أنفسنا وحينها نتجه إلى الملك جل جلاله الذي الكل في قبضته وتحت تصرفه القلوب بين اصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء فإذا حصل منا هذا التغيير الذاتي بأن نتحول إلى الطاعة وإلى التقوى وإلى الدعاء وإلى الاخبات وإلى التوبة وإلى الانكساس فإن الله سيأخذ بنواصي كل إلى الرخاء وإلى السعادة وإلى الأمان وإلى سعة الرزق وإلى الحياة الرغدة والنعيم المقيم في الآخرة إن شاء الله إخوتي دستور الإسلام دستور عظيم القرآن ولذلك إذا أخذنا بدستور القرآن فليس ثمة خوف من شيء هناك من يخافون من الإسلام ودعني أقول لك أنت أنت اخي لا تخف لن تقطع يدك إنما ستقطع يد الذي يسرقك إذا لم تسرق أنت فلذلك أقول مؤكدا أن دستور الإسلام القرآن ليس قانون عقاب ليس قانون جزاءات ليس لائحة جزاءات ليس قانون عقوبات، الإسلام وقانون الإسلام لحمايتك لما أمر برجم الزاني أو جلده لكي لا يزني في أختك أو زوجتك أو أمك لكي لا ينال من شرفك زج للكل لكي لا ينال منك لما أمر الإسلام بقتل القاتل لكي لا تقتل أنت ولا يقتل أبوك ولا تقتل أمك ولا ابنك وكما حماك الله من الناس حما الناس منك لكي لا تطغى أنت ايضا ولا تفعل يجب أن تكون هذه النظرة لكي لا يخاف الناس من الإسلام إن هذه الزواجر هي الأمان لكل الناس صغارا وكبارا حكاما ومحكومين لو أن حكما حكم بما أنزل الله فإن الإسلام وما يحكم به يحميه ويحفظه ويدافع عنه به والله حين يكون معه لن يضره من عليه مهما كان لذلك إخوتي إننا بحاجة لتبني هذا الموقف وهذا الرأي أن دستورنا الحقيقي هو القرآن بجميع تفاصيله ودقائقه أظن أنه لم يسعفني الوقت لكي أطرح كل العناصر بكل الأدلة موجودة في القرآن أيما أردت أن تنظر إليها وجدتها أسأل الله جل جلاله أن يرفع الغمة عن جميع الأمة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه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 وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد إخوتي في الله أنا أحبكم في الله أيها الأحبة لعلي اشير سريعا إلى أن دستور الإسلام يتناول أيضا قضية الخلاف نفترض أنه اختلف معي إنسان لم يرض بما أقول أو فهم النصوص على غير ما نفهم والأمة تعيش اليوم فترة خلافات حاده والكل يريد أن يلزم الآخر بوجهه نظره وبرأيه ماذا قال الإسلام في الخلاف؟ قال الله جل جلاله ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم ولذلك خلقهم الخلاف كائن وموجود ولن ينتهي إن من يريد إعدام الخلاف يحلم إن من يريد أن يجمع الناس على قول واحد يحرص بالبحث إنما ما يكفينا أن يتفق أهل الحل والعقد لذلك قال الله وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله جل جلاله سبحانه قال سبحانه اطيعوا الله والرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول فقط وتحوسية الثالثة إخوتي إن قضية الخلاف كائنه ولكني أوصي في هذه الفترة أن نتناصح بهدوء وأن يعرض كل منا وجهه نظره للأخذ والرد وأن تتسع الصدور لقبول الخلاف ما لم يخالف كتابا ولا سنة وإن لنا منهجا الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة فما اختلف فيه السلف والسلف هم القرون الثلاثه الخيرية الصحابة والتابعين وأتباع التابعين لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكسر الخبث القرون الثلاثه التي شهد لها رسول الله أنها خير الناس نحن نتبعهم فما،, فما اختلفوا فيه يسعنا فيه الخلاف وما لم يختلفوا فيه نحن عليه بلا خلاف ولا نقبل فيه خلافا لذلك وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله أن يرجع إلى الله إلى كتاب الله وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم إخوتي بقيه الأخيرة هل الإسلام يحتاج إلى من يدافع عنه إلى من يقوم به والإجابة كلا الله يعمل لدينه الله ينصر دينه الله يقيم دينه فلذلك أقول للمخزلين والمثبطين والمعادين والمفتونين إن الله سيعلي أمر دينه وإن خذلتموه قال الله جل جلاله وعد اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ليستخلفنهم فالذي يقيم الخلافة هو الله الله جل جل قال الذين إن مكناهم فالله هو الذي يمكن ونحن على ثقة ويقين كاملين أن الله لن يضيع الحق وأهله وأن الله سيهزم الباطل وحزبه وأن هذه الأمة ستقوم قائمتها على الكتاب والسنة إن شاء الله ولكن من عمل لنصرة الدين فقد فاز ومن خذل فإنما خذل نفسه قال الله جل جلاله ومن نكث فإنما ينكس على نفسه ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسنؤتيه اجرا عظيما ايها الاخوه كونوا انصار الله قال الله يا ايها الذين امنوا كونوا انصار الله قال الله ولا ينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز نسأل الله جل جلاله أن يمكن لدينه في الأرض اللهم يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامح خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد السنتنا واسلل سخيمه صدورنا رب ارحمنا فأنت بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر والطبنا يا مولانا فيما جرت به المقادير اللهم آمنا في أوطاننا واحفظ أهلنا ودورنا اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم أرينا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه تجعلهم ملتبسا علينا فنضل اللهم قيض لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويعمل ويحكم فيه بالكتاب والسنة